نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا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 شمسا ولا زم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم باليه من فضه واكواب كانت قواريرا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 وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاء